أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسممم تلك آيات الكتاب المبين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 وَنُمكِنَ لهُم فِي الأرض وَنُرِيَ فِي الععَعونَ وَهَا مانَ وَجنودَهُما مِنهُ م كانوا يَحذَرون وَأَوْ حَنَ إ أُمّم أم ساء أَرضِيعهِ فَإذا خِفْتِ عليهلَيْهِ فَأَللقهِ فِي اليَّ وَلاَا تَخافِي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 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 قال لاهلهم كئذوني اني انست نار لعلني اتيكم منها بخبر او جذوه لعلني اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تستدلون فلما اتها نودى من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي أَنْ <أي> يَا مُوسَى إِنِّي أَنَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدَبِّرًا وَلَّامُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النَّارِ ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقضوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى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 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يومئذ فهم لا فَهُمْ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا لا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه للتَسْكنُوا فِيهِ وَللتَبَتَغوا مِ فَقْلِهِ وَدَعلَّكُمْ تَشكُرون وَيَوْمَ يُونادهِم فَيَقُ وَيَوْمَ يُناادهِم فَيَقُونأَين شرَرك إََّينَكُ تُم تَجْعمون وَنَزَعن مِ كلُلَِّّةِ شَهد فَقُلناهَا تُ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَرُونَكَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُنُوزِ ما إن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 وَلَا ينقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمةً من ربك فلا تكن نظيراً للكافرين ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعُ إلى ربك وادعُ إلى ربك ولا تكن من المشركين